um Mm-hmm. يا انسان داونا ويا قولوا لكم وتأل من قوية هي أشد قوةً من قويتك أهلتناهم فلا wi pa e pa man ka Nasıl olun İzlediğiniz well, için I don't Huh? Wow. قُل لَّكُمْ وَمَا وذكر فيها الكتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت في <تصفيق> قلوب فأولى لهم I love Bu But. auprès Kanta أَمْ خَسِدَ الَّذِي لَفِي I auprès La What's that?